فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله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 اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يات الاحزاب يودو لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم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 يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم قنقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموه لما عن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم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 ان تَبْدُوا شيئا او تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 إنا عرضنا الأمالات على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي يحملناها مِنْهَا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا